بسم الله الرحمن الرحیم کاف ها يا عين صاد ذکر رحمة ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا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 يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله رب رضيا يا زكريا إننا نبشرك بغلام يا زكريا إننا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعله من قبل سميعا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 يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتينا الحكم صبيا وحنانا ملذ مما وزكا وحنانا ملذ وزكا وكانت تقيا وَبَرًّا بِوَالِدَيَّ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ مَوْلِدِ وَيَوْمِ مَوْتِ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذْ تَبَدَّتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا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 ولنجعل آية للناس ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا اانجا هل مخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيما منسيا فنادى غنم من تحتها الا تحزني فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشرفي وقري عينا فإما ما ترين من البشر أحدا؟ فقولي إني نذرت للرحمن صوما، فقولي إني نذرت للرحمن صوما، فلن أكلم اليوم أي سيا، به قومها تحملوا.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 قالوا كيف نكلم ما كان في المهدي صبيا؟ قال إن قال إني عبد الله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 ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فاكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه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 قال سلام عليك قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إن هو كان بيحفي يا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى عسالك نبي بدعاء ربي شقيا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 وَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَعَقْوَبَ وَكُلَّ جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيمٍ وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى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 إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هَدَيْنَا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ إذا يَهْدُونَ عليهم آيات الرحمن مِنْهُمْ مِيثَاقًا ۖ فخلف من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 ثم لنا زعم من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لناحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإم منكم إلا وارد منكم إلا واردها, وإن منكم إلا واردها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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له تين مالا وولدا أطلع الغيب عَهْدَ عند الرحمن عهدا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 كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا الم تر ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن موده ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن موده فانما يسرنا اغ بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قر هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا